بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأتون به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه لشديد وإنّه لحب الخير لشديد أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي القبور وحُصِلَ مَا فِي الصدور إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يُوَمَ إِذِ الْخَفِيْفُ